بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاء كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب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 وعندما هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب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 وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك لبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا, قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط وهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلني وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لذنف وحسن مآب يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى ولا تتبع الهوى فيضل عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باقٍ ذالك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحاتك المفسدين في الأرض أم نجعل المتقينك الحجاج كتاب الأزل له إليك مبارك ليتدبر آياته وليتذكر آل الباب ووَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ مِعْمَلَ عَبْدٍ نَوْوُ أَوْبَ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ صَافِنَاتُ الْجِيَادِ فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَمَارَتْ بِالْحِجَابِ رُدُوهَا عَلَيَّ فَقَفِقَ مَسْحَمٌ بِالسُّقْوَى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 وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزنفى وحسن مآب واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصليوب وعذاب تركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له اهله ومثلهم معهم رحمه منا وذكره لاولئك الالباب فاخذ بيدك ضغتا اضرب به ولا تحنف ان وجدناه صابرا نعم العمل انه اواب واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار واذكر إسماعيل وليسع وذلكف لكل من الأخيار هذا ذكر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 فبئس المهاد هذا فليدوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صال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 يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من قين فإذا سويته ونفخت فيه من رحي فقعوا له ساجدين فسجز الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين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 قال رب فأنظري إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم وقت المعلوم قال فبعزتك لا أغبى أنهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين